حاميم تهزير الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو وإله المصير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 والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا, وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصدقوا الحابل النار الذين يحملون العرش وَمَنْحَوْهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتَهُ وَعِلْمَهُ فَأَقْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابًا الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن ناتق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتك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 يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقَ يَوْمَهُ الْبَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَنْ اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلما اليوم إن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 لَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَتَلُوا أَبَنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ثَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت برب وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بأيام الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه. أتقتلون رجل أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن صادق صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرق كذابا يا قوم لكم الملكون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 مرتابا الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي كبر مطة عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنّه كاذباً وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل. وما كيدو فرعون إلا في تباب وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُومُ التَّابِعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ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 كيدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النجاة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 مَنْ مَكَرَّونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَةِ فَوَطَأهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وحاط بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلون فيرعون أشد العذاب، وإذ يتحاجون في النار، فقال الطعفان، فقال الطعفان للذين استكبروا، وإذ يتحاجون في النار، خي يقول الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فيقولوا الضعفاء اولئك الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار وقال الذين استكبروا ان الذين قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزن جهنم وقال الذين في النار لخزن جهنم دعو ربكم يخفف دعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تك تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ان لنا نصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني رَأَى إِلَى الْكِتَابِ هُدًى وَذِكْرَانٌ لِلْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ضَلَالًا وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون فيه لايات الله بغير سلطان أتاهم إلا في, في صدورهم إلا في صدورهم إلا كبرهم ما هم بباره فاستعد بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر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 صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم له الملك فتبارك الله رب العالمين والحي لا إله إلا هو والحي لا إله إلا هو وخدعوه مخلصين له الدين ال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 نُهيتُ أن أعبُدَ الَّذينَ تدعونَ مِن دونِ اللهِ لَمَّا جاءَ أن يَلبينَ تُبرَّى بِرَبِّي وَأُمِرْتُ أن أُسلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمينَ وَالَّذي خَلَقَكُم مِن ترابٍ ثُمَّ مِن نطفةٍ ثُمَّ مِن علقةٍ ثُمَّ مِن علقةٍ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 ما يقول له كن فيكون فلم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن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 ابواب جهنم خالدين فيها ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى الظالمين فبئس مثوى المتكبرين تصبر إن وعد الله حق فإما ما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفاهم فإلينا يرجعون.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 الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الخلق تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تأكرون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 ومرسرهم بالبينات فرحوا بما عندهم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 الكافرون